المنصور وكتابه مصباح الظلام وكنا قد شرعنا فيه الاعتراض الذي ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يتعلق بمن الايه وكلام لتمير رحمه الله ايات فاطر قال المعترض قد قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين صفينا من عبادنا ثم اورد كلام لتمير رحمه الله تعالى انها ليست عامه ولذلك قال من قال انها عامه في الامم فقد اخطأ هدا ان قال ومع ذلك لا تزال علماء امتي ينكرون عليهم يجددون لها دينها بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الذي عانوا ان الامه منها ما هو ظالم لنفسه ان اذن ما موقف العلماء من هؤلاء الذين ظلموا انفسهم انما ينكرون عليهم بما جاء به شر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي اطلق عليه بانه الباب الواسع ولا يعتقدون كفرهم مطلقا ولو عبدوا القبور لان هذا باب ضيق فولوج اهل العلم انما يكون من الباب الواسع فاعاد ما ذكره في اول الكتاب ثم اجاب الشيخ رحمه الله بقوله والجواب ان يقال وقوف المؤمن العارف بدين الله على هذه الضلالات والجهالات المركبه فيه تنبيه له على نعمه الله عليه يعني اذا راى هذه الجهالات بعثمان تذكر نعمه الله تعالى عليه كذلك فيها حث على شكر نعمه الايمان والاسلام والفهم عن الله قال تعالى ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا ثم بين ان هذا كلام باطل من وجوه قرانا الوجه الاول فهو قوله ان قوله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فيه اضافه التوريث اليهم قالوا اضافه التوريث اليهم تعالى لهم دون غيرهم شاهد لقول الشيخ ان الامه في مقام المدح والثناء التي جاءت الاثار بمدح وتزكيتها يعني هذه او هذا التوليد فيه ثناء على على الامه ثم قال الوجه الثاني قوله الصفين اذا ثم اورثنا فيه تزكيه ثاني صفين فان للصفاء هو الاختيار والاجتياب ولا قائل من الناس بان كل مدع للايمان والاسلام يدخل في هذا العموم من غير تحقيق لدعواه بالايمان بالله وتوحيده واثبات صفات كماله ومتابعه رسله يعني لا بد من تصديق الايمان لا بد من من تصديق الايمان ولن يكون تصديق الايمان الا بالعمل قول وعمله حين اذا ادعى الايمان بالقول وانه اعتقد واعتقد واعتقد قلنا لا يكفي لا بد من ماذا لا بد من من عمله ومقال غير هذا فخطؤه اوضح من ان ننبه عليه ثم قال رحمه الله تعالى ومعلوم ان الزنادقه والجهميه والاتحاديه والحلوليه كلهم يدعون انهم من المستصفين ومن اتباع الرسل كل صاحب بدعه كم مره لابد ان يقول ماذا انه من اهل السنه والجماعه انه سلفي متبع للكتاب والسنه الى اخره وكل هؤلاء ما اورثهم صلى الله عليه وسلم كتابه ولا صفاهم ومن زعم ذلك ومن زعم غير ذلك فهو شاهد زور وقال تعالى وقالوا لي يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا تلك امانيه قل هات برهانكم ان كنتم صادقين يعني النفي يحتدل لاثبات البينه هذه ليست خاصه بالاثبات وكذلك النفي يحتاج كما هو قول الشاعر سلام تمير رحمه الله تعالى ولذلك هنا نفوا قالوا لي يدخل الجنه طالبهم بماذا بالبرهان وامما ما اشتهر عند كثير من اهل الجدل ان البين انما تكون للاثبات هذا فيه قصور بل حتى النافي يحتاج الى ماذا الى ان بينه قال فقد حكم تعالى في هذه الايه بحكم لا مطمع بعده لمبطل مشرك ان يكون من اهل الجنه واهل الاصفاء المستحقين للثواب فان قوله بلى من اسلم وجهه لله يخرج كل مشرك يعدل بربه من اسلم وجهه لله اذا لا يدخل المشرك لا يدخل المشرك ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقه وقوله وهو محسن يخرج كل مبتدع لم ياتي بما وجب من المتابعه يعني فيه اشاره الى الشرطين الاول الاخلاص بالمعنى الاعم والثاني المتابعه والسير على المنهج المحمدي في اصول الدين وفروعه وهذان الصنفان ليسوا من اهل الصفاء صنفان الذي هو المشرك والمبتدع المشرك الذي خرج بقوله بل من اسلم وجهه لله والمبتدع الذي خرج بقوله وهو محسن وهذان الصنفان ليس من اهل الاصفاء والنزاع فيهما وفي قوله من عبادنا ما يشهد لهذا فان العباده في مقام المدح لا يدخل فيهم من عبد الصالحين والانبياء هذا مقطوع به عباد عباد الله تعالى الذين صفاهم لا يمكن ان يشمل من عبد غيره جل وعلا لان هذا مشرك لا يدخل فيهم من عبد الصالحين والانبياء ودعاهم مع الله لان الاضافه تقتضي توحيدهم واخلاصهم العباده فهي اضافه تشريف وهو الوجه الثالث واما قول ابي العباس بن تميم رحمه الله تعالى انها ليست بعامه في الامم كآيه الواقع فهذا يدل على ان من ذكر في هذه الايه لا يدخل فيهم الا من امن بالله ورسوله وفي نسخه ورسوله وهو احسن لانه جعلها خاصه ورسله ورسوله وافرده بالعباده بخلاف اهل الشرك والبدع المكفره وأنهم هم المذكرون في الايه بعدها ففيه ان هذه الامه منهم من كفر بالله ورسله كذلك ورسله النسخه الاخرى وهي احسن كما مذكورين في اخر هذه الايه وكلام ابي العباس يدل عليه اذ جعل الايات هنا في هذه الامه خاصه اذ جعل الايات هنا يعني في سوره فاطر في هذه الامه خاصه لا في غيرها من الامم كما في ايه الواقعه يعني في الايه الواقع عامه تشمل هذه الامه ومن قبل واما ايه فاطر هذه خاصه بي بالامه الوجه الرابع انه تعالى ذكر بعد هذا القسم الرابع في الايه الاولى ذكر ثلاثه اقسام صحيح سابق والمقتصد والظالم وكلهم مؤمنون كلهم مسلمون انه تعالى ذكر بعد هذا القسم الرابع لم يدخل في قوله فمنهم ظالم لنفسه مع ان السلف اختلفوا في تفسير ظالم لنفسه هنا أليشمل الكافر أم لا بل بعضهم خصوا بي بالكافر والصوب أنه المؤمن الذي وقع في ظلم نفسه دون الشرك وذلك قوله تعالى لذلك القسم الرابع يختص بالكافر الذي ذكره في قوله تعالى الذي ذكره في قوله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر والذين كفروا كفار لان المقصود بعصلته في قوه المشتقه اذا الكفار اذا سابق بالخيرات مقتصد ظالم لنفسه في المؤمنين والذين كفروا هذه في الكفار وقد ذكر شيخ الاسلام الاجماع اجماع قطعي ليس اجماعا ظنيا اجماعا قطعي المنازع فيه كافر ممتد عن الاسلام وقد ذكر شيخ الاسلام الاجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم يعني يشرك يعني المراد بهذه الامثله ليس الحصل وانما المراد صرف العباده لغير الله تعالى كانه قال نقل الاجماع لان من صرف العباده لغير الله تعالى فهو كفر وهذه انما هي امثله فلا ياتي احد يقول ماذا نتميم ماذا ذكر الا هذه الاشياء المذكوره قل لها المراد به ماذا ان هذا قد عدل غير الله بالله تعالى سوى المخلوق به بالخالق في ماذا في العباده اذا الاجماع القاطع دال على انه كافر وليس بمسلم على كفر من جعل بينه وبين الله والصائط يدعوهم ويعبدهم هذا عام يتوكل عليه والنزاع خلاف بيننا وبين هذا المعترض يعني اذا يريد السؤال هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال الاجماع ثم يقول النزاع كيف تكون مساله اجماعيه وفيها نزاع ها حكايه توا نعم يعني هذا لا عبره به هذا لا يؤثر الاجماع المراد به اجماع الانبياء والمرسلين اجماع الصحابه اجماع السلف اجماع القرون الثلاثه المفضل هذا بالاجماع من خالف بعد ذلك فاجاز الاستغاثه او نحو ذلك هذا لا عبره به لانه صار خالدا عن الاجماع لانه لابد ان يكون اهل الاجماع من اهل الاسلام ثم اذا عقد الاجماع المخالف بعده لا يؤثر فيه اذا والنزاع بيننا اراد به حكايه الواقع او ان هذا مخالف ووجود الخلاف اكمل لا يستلزم ان تكون المساله خلافيه احفظ هذه وجود الخلاف لا يستلزم ان تكون المساله خلافيه لان اذا كانت المساله خلافيه معناه المخالف عنده ماذا عنده حجه بالجمله فتاكم باطله لكن قد يكون عنده مو سند شرعي حينئذ ياتي مساله المرعات المخالف ونحو ذلك لكن اذا لم يكن عنده نص وكان مخالفا لما هو اصل من اصول الدين حينئذ النزاع يكون باطلا واذا ابطلناه لا يدل على انه ليس مخالفا بل هو مخالف اذا وجود الخلاف لا يستلزم ان تكون المساله خلافيه علم معتبره حينئذ قلنا مساله فيها قولان قل لا ليس الامر هكذا انما النظر فيه مسندي اليس كل خلاف جاء معتبرا هكذا دائما يدندنون ويجعلون هذه المساله خلافيه مساله تكفير المشركين وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من من النظر هذا لا نظر فيه اصلا ولا يلتفت اليه لانه من مشرك والنزاع بيننا وبين المعترض انما هو في هذا الصنف فاذا نازعك منازع قل هذا لا. ليس بكلام السديد ولم يقل به احد اين يريد قل له لماذا تحكي الاجماع لان الاعمال الظاهره داخلته في مسمى الايمان مع وجود المخالف في زمن السلف وفي زمن السلف هل اعتبروه لم يعتبروه ما قالوا المساله فيها قولان معيه الله فيها قولان اثبات الاسماء والصفات فيه اقوال ذكروا دائما ان الخلاف موجود او لا خلاف وجود قطعا ولا يستطيع احد ان يدفعه لكن نحكي اجماع على ان السلف اثبتوا الاسماء ومدلول الاسماء ثم نقول وخالف اهل البدع لو كان هذا الخلاف يجعل المساله خلافيه لما جاز ان ندعي الاجماع وصارت من اصلها حينئذ من من خالف في الاسماء والصفات قلنا من اهل السنه والجماعه واذا قال الله تعالى في كل مكان عنده ادله يظن انها ادله حينئذ نقول المساله فيها قولان تعرف هذا بذلك لكن التفصيل الحين اذا جاء من من المتاخر السثنون هذه المساله ويجعلونها خلافيه واما تلك المسائل عند المحرر لا يجعلها خلافيه وهذا لا شك انه تناقض قال فهم بهذا القسم اليق واليه اقرب فالايه حجه لشيخنا رحمه الله محمد وليس فيها ما يتعلق به هذا المعترض بوجه من الوجوه واما قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفروا لهم هذا ليس فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من المخلوقين فالخطاب في هذا للمؤمنين الذين أفردوا الله بالعبادة لو لم تذنبوا الخطاب إنما هو للمؤمن ولم يتخذوا معه آلهة أخرى وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل القبور والغائبين وجعلهم أندادا لله رب العالمين فهذا مشرك ولم يتخذوا معه آلهة أخرى شركا يحول بينه وبين المغفرة وهذا محل اجماع قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فرقق بين الذنوب اولى فرقق بين الذنوب اذن الشرك ليس كغيره فاذا جاء ما يتعلق بغير الشرك من المسائل التي ذكرها العلم من قيام الحجه او فهم الحجه او تحقق صور من الموانع لا يلزم من ذلك الحاق الشرك به يعني اذا تسوي بين المسائل تقول لا الله عز وجل بهذا النص فرق بين الشرك وبين غيره اذا بينهما فرق ولذلك من مات على الشرك والكفر في حكمه لانه بمعنىهم من مات على الشرك دون توبه حينئذ المغفره حرام عليه ولن يدخل الجنه ومن ومن مات على ما دون الشرك والكفر حينئذ ان شاء وان شاء وهو داخل تحت المشئه اذا فرق او له فرق بينهما قال قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من كتابه النساء وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار انه من يشرك من يشرك قلنا فيه اطلاق وفيه عموم اريد العموم هنا من هذه تفيد ماذا لا فرق بين مشرك ومشرك من يشرك كل من أشرك سوى كان معاندا جاهلا متأولا مقلدا متحررا مطلقا دون تفصيل دون تفصيل من يشرك إذن هو عام مهم. وأما يشرك هذا خاص به الشرك الأكبر والدليل قوله تعالى قد حرم الله عليه الجنة فلا يدخل فيه الشرك الأصول قال اذا عرفت هذا فالمعترض جاهلي بقي على جهليته لم يميز بين الذنوب لم يميز بين الذنوب فالذي لا يميز بين الذنوب هذا جاهلي هذا جاهل هذا النص ولم يعرف معنى الاحاديث النبويه ثم لو سلمنا ان الذنوب في الحديث يدخل فيها الشرك والمكفرات هو اراد ماذا لو لم تذنبوا أدخل الشرك هذا لا شك أنه باطن الشركة. هذا لا يدخل في هذا النص لأن الخطاب إنما هو لي للمؤمن ثم لو سلمنا أن الذنوب في الحديث يدخل فيه الشرك والمكفرات لكان في قوله فيستغفرون فيغفر لهم دليل على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه لأن هذا إنما يكون في الحياة إذن أشرك ثم السافر فتاب تاب الله تعالى عليه إنه في, في الآية السابقة إن الله لا يغفر أن يشرك به إذن مات اذا مات اذا مات على الشرك اما اذا اشرك وهو حي ثم تاب ذهب الله تعالى عليه اذا لو سلمنا ان الذنوب في الحديث يدخل فيها الشرك والمكفرات لكان في قوله فيستغفرون فيغفر لهم دليل على ان الشرك لا يغفر الا بالتوبه منهم وان الاستغفار اذا اطلق كان بمعنى التوبه التي تشتمل هكذا تشتمل على الندم تاشمل تشتمل احسن انه عده بعلا تشتمل على الندم والاقلاع والعزم على الا يعود هذا هو الاستغفار المراد عند الاطلاق في كلام الله وكلام رسوله اذا لو لم تذنب لا يدخل فيه الشرك والمكفره ثم سلمنا انه شملا الذنوب كلها منها الشرك والكفر قالوا فيستغفرون اي يتوبون فتاب واذا تاب المشرك تاب الله تعالى عليه وأما قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء رحمتي وسعت كل شيء حتى المشرك لا قاطعا هو أراد أن يستدل بذلك فقد أخبر تعالى بأنه سيكتبها للذين يتقون إذن رحمتي وسعت كل شيء ليست مطلقة فتشمل كل مشرك وكل كافر ودخل النصران واليهودي والمجوس فقد أخبر تعالى بأنه سيكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي واما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمه فهو لا يقتضي الشفاعه لمن دعاه بعد موته صلى الله عليه وسلم كل ما اسند شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم حيا كان او ميتا او بعد ذلك لا يقتضي سؤاله من دون المتعلق قاعده في هذا الباب هو اراد ان ياتي بما يتعلق بماذا الكرامات او المعجزات والايات التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم او غيره انها مسوغه لسؤاله حليث نجعله كقاعدة كل ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين شيئا ما أعطي شيئا ما حليث لا يقتضي سؤاله من دون الله تعالى قال فهو لا يقتضي الشفاعة لمن دعاه بعد موته صلى الله عليه وسلم وخرج عن سبيل المؤمنين لو دعاه وقد تقدم أنه يقول لمن يذاد عن الحوض من أصحابه إذا قيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك لا يدري إذن لا يعلم الغيب فيقول سحقا سحقا واما قول المعترض ومع ذلك لا تزال علماء امته ينكرون ويجددون فنعم هذا ثابت لا اشكال فيه ولكن لا يزال المنافقون والملحدون يعاندونهم ويردون ما جاءوا به من الدين هذا موجود والاخر كذلك موجود دعاة الحق موجودون ولكن لا بد سنه الله تعالى ان يقيد لهم من ان يجادلهم بباب الباطن قال ويردون ما جاءوا به من الدين ويقولون هو ظاهر لا يحتاج لتجديد دين ظاهر والاو عبده من دون الله تعالى ما عبد ويلقبونه بالالقاب الشنيعه خوارج الى اخره وينسبون اليهم تكفير الامه الوسط اذا انكروا على عباد القبور والمشركين فتعس لمن هذا حرفته وهذه صفته وامى قولهم ويدخلون عليها من الباب الواسع هو قسم الدين الى نوع باب واسع وباب ضيق التكفير مطلقا هذا باب ضيق باب ضيق واما الامر بالمعروف قل هذا حرام لا, لا يجوز لكن لا تكفر ولا تبدع ولا تفسق هذا باب باب واسع والعلماء دخلوا مع الباب الواسع هذا كذب فان كان مراده انهم يوسعون لمن دعا الصالحين واشرك بالاموات والغائبين فقد كذب وافترى وبهت علماء الامه بل شددوا في ذلك وحكموا بانه من الشرك الاكبر ونهوا عن وسائله وذرائعه وعملا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم ونصحا للامه ونهوا عما دون ذلك من شرك الالفاظ والاقوال كقول ما شاء الله وشئت وكقول القائل والله وحياتك ولولا البط في الدار لاتانا النصوص ولم يرخص في ذلك ولم يوسع فيه فكيف بالشرك الاكبر وما فيه التسويه بين الله وبين عباده في خالص حقه وبهذا تعرف ما تقدم مرارا من ان هذا المعترض فيه مشابهه لرجال الجاهليه الاولى في عدم معرفه دين الانبياء وعدم قبوله وايثاره على ما سواهم مر معنا واما قوله يتهاشون من الباب الضيق بتكفيره كما فعل هذا الرجل وذهبوه اصحابه فقد عرفت انه جعل الباب النبوي المحمدي في تكفير من اشرك بالله وسوى بينه وبين خلقه بابا ضيقا هذه فريا ونسب فاعله الى الابتداع والخروج والهوى الذي يتجارى بصاحبه كما يتجارى الكلب ولعمر الله ان الحكم بهذا والذهاب اليه من اعظم المكفرات هو في نفسه يعني هذا يعتبر ناقضا يعتبر ناقضا من نواقض الاسلام ولذلك قلت لك سابقا وتامل ان من قال بان تكفير عباد القبور هذا مذهب الخوارج فهو مرتد عن الاسلام ليس بمسلم لان هذا طعن في الانبياء والمرسلين سواء قيل لازم المذهب او مضمونه او معناه بجميع المعاني فهو مرتد عن الاسلام وهنا هذا يدل على هذا ان شغل الله تعالى عامله به بهذه المعامله قال والامر الله ان الحكم بهذا والذهاب اليه من اعظم المكفرات لم يجعلوا من المكفرات فقط بل من اعظم المكفرات وموجبات الردة لمن عرف أن الرسول جاء به وأن القرآن حكم على أهلي بالشرك والكفر هذا ظاهر مبين سواء صدق أو لم يصدق القرآن موجود بين أيدينا ما سمى الله تعالى من عبد غيره إلا بماذا؟ بالشرك وحكم عليه بالكفر أول لم يؤول جعلها خاصة بالمشركين أو لم يجعل هذا ليس بعذره هذا ليس بعذره وأما الأعمى الذي لا يدري قول الرسول ولا يعرف أحكام التنزيل ولم يبلغه عن الله ورسوله تكفير من عاص الرسل ودعا الأموات والغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله فأهل العلم لهم في مثله كلامه ليس هذا محل يريد الإشارة كلام القيم رحمه تعالى فيما لم يعلم هل هو عاجز أم لا حكم عليهم بأنهم غير مسلمين لكن هل يعذر في الآخر أم لا مر معنا طبق السابع عشر قال فصل قال المعترض ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم من خمسة أوجه أنه قال الخوارج والله كلاب النار فالحاصل انه لا يكذب بحال الروح الا من قلبه مزروح دون انه صلى الله عليه وسلم في قبر حي وجسده طري اعلى من حياه الشهداء يسمع المخاطب وصح عن سعيد بن المسيب انه يسمع ايام فتنه الحره الاذانه والاقامه من قبر صلى الله عليه وسلم وليس موسى باعلى رتبه منه عليهما الصلاه والسلام وقد مر انه يصلي في قبره وذكر ابن القيم في احوال الروح في كتاب الروح الكبير ما لا يمكن أن يتكلم به مع هؤلاء الجهلة الغوغاء وأنها قد تهزم الجيوش وهذا مرة معنا في كلام داوذ دا من الجرجيس السابق في منهاج التأسيس وعرفنا أن كلام التيمية رحمة الله تعالى في رد هذه كلها أن الأسباب ها قدرية وشرعية وإذا ثبت كون الشيء سبباً حينئذ لا إشكال فيه وإذا ثبت أنه سبب قدري لا يدل على أنه جائز شرعا ثم ما لم يثبت انه سبب هذا باطل منها هذا النوع قال هذه ليست اسببا اصلا كل ما سئل مقبور فاجيب هذا ليس بسببه لا شرع ولا ولا قدر ولذلك ذهب الى انه انما اجيب من جهه الشياطين لا من جهه المقبول ثم ذكر حديث ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امه السلام وحديث تعرض علي اعمالكم فما رايتم من خير احمد الله تعالى عليه وما رايت من شد السفره لكم وساق حديث ان اعمالكم تعرض على عشائركم من الاموات فان كان خيرا استبشروا وان كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا هذا كله مر معنا ما ادري لماذا يعيد قال المعترض وان كان سفيان قد دلس فيه فواثقه عد هذه فائده من عند عثمان يشير الى ان سفيان حدث عما سمع انس بن مالك والجواب اما ما جاء في الخوارج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا ريب فيه ما ثبت نريد ان اعتقدنا ثبوته لكن الشان في ماذا في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم والخوارج لا يعرفهم هذا وامثالهم من الضلال فانهم قوم خرجوا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروهم وفسقوهم بتحكيم الحكمين ووضع الهدنه بين المسلمين في قتال فكفروهم بامور ظنوها ذنوبا وسيئات متاولين يعني ظنوا ان هذا ذنب وليست بمساله اجتهاديا ثم بعد ذلك لم يعتبروا التاويلا قال فكفروهم بامور ظنوها ذنوبا وسيئات متاولين قوله تعالى يعني قوارج ان الحكم الا لله وقوله تعالى براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين اذا ان الحكم الا لله فاذا جعل الحكم للرجال فقد كفر ثم جاءت ماذا جاءت البراءه استدل بايه براءه براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فمن جعل الحكم للرجال فهو مشرك فلابد حينئذ مما لابد ممن البراء قالوا فلا حكم لاحد ولا هدنه بعد براءه وقصه معروفه وقد قاتلهم امير المؤمنين وقتلهم وبقيت منهم بقيه صارت لهم صوله وجماعه في خلافه بني اميه فقاتلهم ابن الزبير وقاتلهم الحجاج وقاتله المهلب ابن ابي صفره فهؤلاء كفروا اهل الايمان والاسلام بامور ظنوها ذنوبا وسيئات وشك رحمه الله تعالى كفر عباد القبور بماذا؟ بالشرك الاكبر فرقوا بين النوعين واما اهل العلم والايمان واتباع الرسل فهم يفرقون بين الذنوب وغيرها يفرقون بين الذنوب غير انتبه لهذه هذه فائده عظيمه ولذلك المعاصر اذا كتبوا في مساله العذر بالجهل لا فرقه لا فرق ما دام انك عذرت ذاك الذي قال استوى بمعنى السولة ولم تكفرهم جميعا اذا لازمك ان تعذر من يذبح لغير الله سوى بين هذا وذاك بشكل هذا سبب الخلل فهم يفرقون بين الذنوب وغيرها ويفصلون في الذنوب المحققه بين ما يكفر ويوجب الردة وما يوجب الفسوق فقط وما لا يوجبه من الصغائل المكفره بفتح ف مشدده مكفره اسم مكفره صغائر المكفره بارتناب الكبائر فهم على الصراط المستقيم انظر هنا قال ماذا يفرقون بين الذنوب غيرها ويفصلون في الذنوب المحققه يعني الثابته لان الذنب قد يكون متوهما الذنب قد يكون متوهما ولذلك قلنا اذا شك في وجود الناقض ها اصحابنا الاصل هو الاسلام واما اذا تيقن وجود الناقض ثم الحكم قال فهم على صراط المستقيم ومنهج المستبين يأتمون بكتاب الله ويقتدون برسول الله ويعتصمون بحبل الله فقد فصلوا وبيّنوا الذنوب المكفرة لأصحابها وقرّروها بأدلتها في كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربع والمسانيد الثمانية والمعاجم ونحوها من دواوين الإسلام التي يرجع إليها في سائر الأحكام ولذلك فهم على صراط المستقيم عقد اهل المذاهب المتبوعين ابوابا مستقله في حكم الردة في حكم الردة وذكروا ما يكفر به المسلم من الاقوال والافعال والاعتقادات لكن عرفنا انه قد لا يذكر لا لكونه لا يكفر بالمعتقد وانما لكونه لا يطلع عليه لا يطلع عليه لانه قد يظهر القول الحسن والفعل الحسن يظهر الاسلام واما اعتقاده فيكون كفرا وكيف السبيل اليه الله اعلم بحاله هذا هو النفاق هل اذا لم يذكر الاعتقاد لا يدل على انه ليس مكفرا لان من المكفرات ما قد يكون اعتقاد اذا اعتقد بقلبه جواز الاستغاثه بالميت كفر قد لا يتلفظ بذلك لكن كيف نصل الى ذلك الله اعلم وذكروا ما يكفر به المسلم من الاقوال والافعال وكلهم قرروا ان الشرك الاكبر يوجب الردة كما يوجبه السحر والاستهزاء بالله وبكلامه ورسله وذكروا أن من كفر بحرف من القرآن حرف واحد أو فرع مجمع عليه أنه مرتد يعني ليس بمسلمين أنه مرتد ويخرج عن الإسلام بذلك وذكروا أشياء كثيرة قد أفردها ابن حجر وغيره بالتصنيف فان كان هؤلاء كلهم خوارج هذه مساله مهمه يرجع اليه طالب العلم اقراءه وقراءه كتاب الرد من كتب الفقهاء مما يعين على فهم هذه المسائل فان كان هؤلاء كلهم خوارج فليس في الامه الا خارجي ومبتدع اذا كان كل هؤلاء خوارج عين اذا كلهم ماذا ليس ثم الا خارجي مبتدع وامامهم ورئيسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه يلزمك يا علي عاد عليه الشيخ رحولة تعالى هو ألزم الشيخ محمداً بماذا؟ بتكفير أبي بكر والآن تقول بأن هذا يعتبر خارجي إذن إذا كفر من كفر وكان مسلماً يكون خارجياً مبتدعاً فأبو بكر كفر والصحابة كفروا إذن دخلوا مع الباب الضيق ليس الواسع <تصفيق> مع الباب الضيق إذن أبو بكر يكون مبتدعاً ويكون خارجياً ولذلك هذه صارت كالعلكة أي اليوم في اللساء كلما خالف بتكفير حتى المجمع عليه قالوا تكفيري خارج من الغلات وامامهم رئيسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كفر وقاتل مانع الزكاه وان لم يكن هؤلاء من الخوارج واهل البدع فالشيخ رحمه الله واحد من الجمله وفرض من احاد العلماء ولم يخرج عن سبيل اهل العلم في مساله من المسائل والمساله التي فيها النزاع وهي دعاء الاموات والغائبين للشفاعه او غيرها من المطالب مساله اجماعيه لا نزاع فيها بين علماء الام ان تعبير المصنف يدل على صحه الفهم يقول المساله التي فيها النزاع مساله اجماعيه لا نزاع فيها تعبير صحيح ام لا تعبير صحيح انتبه لهذا قال مساله اجماعيه لا نزاع فيها بين علماء الامه من نازع في هذه المساله ليس من علماء الامه لانه اذا لم يكفر فهو كافر مدعي الاسلام وقد حكى شيخ الاسلام الاجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وصائط يدعوه ما يساله وما يتوكل عليهم بل حكى في رده على النصارى ان النبوات اتفقت على تكفير من دعا الاموات والغائبين نبوات يعني ما جاء به عيسى وموسى عليه السلام اتفقت على تكفير من دعا الاموات والغالم ولذلك قلت لك هذا اجماع قطعي لا ينازع فيه احد كل من عبد غير الله فهو فهو مش من حكم عليه بالاسلام فهو كافر اجماعان متقابلان ولو كان هو في نفسي يقال بانه موحد والعبره بالدليل لا ليس بقول فلان وفلان وقرر ان هذا من العبادات التي لا تصرف لغير الله ولا يستحقها احد سواهم اذا عرفت هذا فالمعترض وامثاله صالوا على اتباع الرسل قديما وحديثا بانهم خوارج يعني تهمه قديما وان هذا دين الخوارج وقالت قريش قبلهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه صابئ والصابي قريب من معنى المعتزلي والخارج لذلك بعضهم يقول هذه دخلت عليه اصول المعتزله الذي يكفر عباد القبور عنيد فيه التهم من جهتين انه معتزلي وانه خارجي قال ابن القيم رحمه الله في نياته ومن العجائب انهم قالوا لمن قدان قد بالاثار والقران انتم بذا مثل الخوارج انهم اخذوا الظواهر مهتدوا لمعاني مهتدوا لمعاني فثبت ان هذا الداء قديم صد به ابليس الرجيم امما لم يفرق بين ما كفرت به الرسل واتباعهم وما كفرت به الخوارج واشياعهم رحمه الله تفصيل بين النوعين الخوارج كفرت والرسل واتباع كفروا لكن هذا كفر بالمكفر وهذا كفر بغير المكفر ولذلك اهل العلم يذكرون ان الخوارج انما يكفرون بماذا بالذنوب التي الكبائر ولا يذكرون ما يتعلق بالمكفرات لماذا؟ لأنهم لم يتميزوا بهذا التميز والانفصال عن أهل السنة والجماعة إنما يكونوا بما خالفوا فيه وأما ما اتفقوا فيه معاني السنة لا يميز به وإلا لقالوا ماذا؟ كفروا بأسباب الردة والمكفرات بالشرك الأكبر والسحر نحو ذلك وبالكباية لكن لم يقل أحد من أهل علم هذا التعبير لأنهم إن وافقوا حينئذ يكونوا مصيبين وما خالفوا فيه هو الذي تميز به عن أهل السنة والجماعة قال لم يفرق بين ما كفرت به الرسل واتباعهم وما كفرت به الخوارج واشياعهم فكم هلك في هذا من جاهل وكم زاغ به من زاغ رحمه الله ثم يقال لهذا اذا ثبت ان الخوارج كلاب اهل النار لانهم كفروا اهل الاسلام بالذنوب على زعمهم فكيف ترى بمن كفر ائمه الدين وعلماء الامه وورثة الرسول بمتابعته وتجريد التوحيد والبراءة من الشرك وأهلهم فأي الفريقين أحق أن يكون من كلاب النار من كفر بالذنوب والسيئات أو من كفر بمحض الإيمان والحسنات الله أكبر ما أضل هذا الرجل عن سواء السبيل وأما قوله فالحاصل أنه يكذب بحال الروح إلا من قلبه مجروح فيقال هذا شروع منه في أن الأرواح لها تصرف وقال وعلم يوجب دعاءها بعد مفارقه ارسادها ولاستغاثه بها وهذا القول حكاه شيخ الاسلام عن الصابئه وقرره غير واحد في دعاء الانفس المفارقه انفس الانبياء والصالحين والملائكه وسدل الغبي على هذه الدعوه الصابئيه بان صلى الله عليه وسلم انظر صنفه باعتباري هذا الاصل نقول جديسيا نحن لان موافقون لهم قال بان صلى الله عليه وسلم في قبره حي وجسده طري بابه وامي ولم يفقه هذا المعترض معنى حياه الانبياء والشهداء ولم يدري حقيقتها مع ان الاشاره اليها صريحه في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل حاطب ليل لا علم له بما يرده من النقول ولا درايه له بشيء من المعقول وليست حياه الانبياء والشهداء كما يظنه هؤلاء واسلافهم من الصابئه من انهم لهم علم بحال من دعاهم هكذا يظنون ان الميت وروحه له علم بماذا بحال الزائر يعلم به من انهم لهم علم بحال من دعاهم وقدره على اجابته وتصرف في العالم وجولات في الملكوت ويكفي المؤمن في بيان حياتي من اشارتي الى حقيقتها قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ويكفي في إبطال قول الصابئة وورثتهم قوله تعالى عن المسيح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم تبرأ أو لا تبرأ لم يعلم لما كان فيهم علم أحوالهم وبعض أحوالهم ليس كل أحوالهم ولما توفي رفعا هينئذ احال ذلك الى الله تعالى عالم الغيب فلما توفيت كنت انت الرقيب عليهم انت على كل شيء شهيد فان في هذه الايه ما يدل على انه عليه السلام لا علم له بما صدر وجرى منهم بعد وفاته هذا مقطوع به وانه انما يشهد بما كان منهم مده حياته وبقائه فيهم ولا يعلم سواه ولا يشهد بغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا تحشرون يوم القيامه حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين واول من يكسى ابراهيم ويؤخذ برجال من اصحاب ذات الشمال فاقول اصحابي فيقال انهم لن يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فرقتهم فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إذن أحال علم أحوال البشر بعد موته إلى الله تعالى فإذا كانت هذه أحوال أكابر الرسل وسادات الأنبياء لا شهادة لهم ولا علم بأممهم إلا مدة دوامهم فيهم وحياتهم بين أظهرهم وحياتهم فكيف يقال بان الروح تعلم علما مطلقا بحال من دعاها فتسال او تدعى ما اقبح الكذبه على الله وعلى رسوله وكذلك قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا وفي الحديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاثه صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وقوله صلى الله عليه وسلم نسمه المؤمن طائر يعلق به شجر الجنه وامى حياته في قبره صلى الله عليه وسلم فنعم صلى الله عليه وسلم ولكن شان في معرفه حقيقه هذه الحياه والفرق بينه وبين الحياه الدنيويه الفرق بينهما وامى سماع النداء بالاذان والاقامه من القبر الشريف فالامر اجل من ذلك وارفع هذه كلمه ابن تيميه رحمه الله تعالى مرت معنا اين فهي كتاب في الاقتضاء منهاج ونقل عن الاقتضاء قال فالأمر أجل من ذلك وأرفع وقد سمعت القراءة من كثير من الأموات من سائر المؤمنين فكيف بسيد المرسلين وإذا ثبت ذلك وإذا قلنا هذا كرامة له للمين لا للقارئ ذاته نفسه أو للأزائر ولا يقتضي ذلك السؤال لا يقتضي ذلك أن يسأل وأما صلاة موسى في قبره فإن صح الحديث بها فليس فيها حجه ولا دليل على ان احدا منهم يقصد للدعاء والشفاعه والحديث فيه مقال ولذلك قال صاحب الكافيه الشافيه بالانتصاري للفرقه الناجيه من القيم رحمه الله في النفس منه حسيله هل قاله والحق ما قد قال ذو الفرقان وامما ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح فليس فيه ان الارواح تفعل وتهزم الجيوش او تنصر على الاعداء كما زعمه هذا الضال الذي مبنى دينه ورده على المثبت والسفاهه ونسبة المؤمنين الى انه جهله غوغاء فليوجدنا حرفا يعني فلياتي حرفا يشهد لقوله عن ابن القيم او غيره بل في كتاب الروح من ذكر احوال الارواح وتقسيمها واشتغلها بما هي بصدده وحبس بعضها وقطع اعمالها وغير ذلك من صفاتها ما يشهد بانها مقهوره مربوطه مدبره لا تزيد في حسناتها ولا تنقص من سيئاتها الى يوم النشور ولا تنقص من سيئاتها الى يوم النشور خلافا لما زعمه الكاذب الظالم الفجور واما حديث ان لله ملائكه سياحين يبلغوني عن امه السلام فهذا الحديث حده لاهل التوحيد القائلين بان الرسول لا يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب ما احتاج الى ماذا الى من يبلغه السلام صحيح قال فهذا الحديث حده لاهل التوحيد القائلين بان الرسول لا يعلم الغيب ولا يملك لاحد ضرا ولا نفع ووجه الدليل ان السلام يرفع اليه ويبلغ اياهم ولم يرد انه يعلم او يسمع من بعد من المصلين والمسلمين عليه من بعد واذا كان الحال هكذا فما ظنك بالداعين والطالبين وكذلك عرض الاعمال عليه قالوا فيه ما قيل في هذا وسبق ايضا وكذلك عرضه على العشائر والاقارب لا يدل على ان الميت يدعى ويقصد ويطلب منه الاستغفار فان هذا من دين المشركين وهذه الاحاديث لا تدل على جواز دعاء الاموات والغائبين ولا على عموم العلم بحال الداعين ولا على حصول الاستغفار في كل وقت وحين فان هذا يحتاج لتوقيف من الشارع صلى الله عليه وسلم واما قوله وان كان سفيان قد دل سفاو ثقه عدل فيقال له البحث في هذا ليس من شانك ولا من حرفتك ولا تحسن الخوض في هذه المباحث وسفيان اجل من ان يذكي امثالك من الضالين والعله ليس ما زعمته وقررته قال رحمه الله فصل ثم ذكر المعترض بعد هذه الاحاديث التي مرت من الفحش والكذب والوقاحه من يتحاشى العاقل عن ذكره وحكايته وليس من الحجة في شيء حتى يحكى ويرد إنما هو سباب لا يصدر من ذوي الألباب وهكذا حال الجاهل والسفيه إذا أفلس ضاق عطنه فاستراح إلى المسبة والفحش والبذاءة وقال أبو حيان فيما كتبه في الرد على الزمخشري ويشتم أعلام الأئمة ضلة ضلة فلان يلومني ضلة إذا لم يوفق للرشادي في عذره قال ويشتم اعلام الائمه ضله ولا سيما ان اوردوه المضايقه انت او ان, إن اوردوهم وفي التفسير اولجوهم المضايقه ويسهب في المعنى الوجيز دلاله بتكثير الفاظ تسمى الشقاء شقا ثم ذكر كلاما طويلا في مثبت بلد الشيخ وموضعه وانه بلد مسيلمة ونجدة الحروري والقرمطي والاخيض وابن عصفور وهذا حاصل علم ثوري المدارك ابن منصور اي بلد من بلاد المسلمين لم يقع فيها من المكفرات والشرك وعباده النيران او الاوثان او البدع المضله ما هو من جنس ما حصل باليمامه او افحش لكونه قد كان من ها من بلد فيها مسيلمه حين صار من نسلهم ثم كون النجدة الخالدي والقرمطي من هذه البلاد كلام كذب وزور على عادتي فان نجدة بتلي ببدعته ومروقه بالعراق وبها استقر وهي وطنه وايضا فقد ثبت انه تاب لما نظره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والقرمطي بلاده القطيف والخط وليس من حدود اليمامه خطه الذي من قرى القطيف وليس من حدود اليمامه بل ولا من حدود نجد ثم لو فرض انه من نجد ومن اليمامه ومن بلده الشيخ اي ضرر في ذلك ما دام انه مؤمن ومتبع اي ضرر وهل عاب الله ورسوله احد من المسلمين او غيرهم ببلده ووطنه وبالواو وطنه وكوني فارسي او زنجي او مصري من بلاد فرعون ومحل كفري وسلطنته وعكرمه ابن ابي جهل من افاضل الصحابه وابوه فرعون هذه الامه اذا لا, لا غرو بالاعتراض ومن العجب ان يقال في المؤمنين فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وهو كما ترى من اكثف الناس حجابا واغلظهم ذهنا يعيب من زكاهم الله ورسوله بالايمان به ومتابعه رسوله ببلاد قد كفر فيها بالله وعبد معه غيره وهو يعلم ان بلاد الخليل ابراهيم حرانه دار صابئه المشركين عباد النجوم ودار يوسف عليه السلام داره فرعون الكافر اللعين وسكنها موسى بعده اكابر بني اسرائيل وكذلك مكه المشرفه سكنها المشركون وعلقوا الاصنام على الكعبه المشرفه واخرجوا نبيهم وقاتلوه المره بعد المره اف يستحل مؤمن اف يستحل حذف الياء بعد الحاء اف يستحل مؤمن او عاقل او جاهل ان يلمز احدا او يلمز احد يذوز الوجهان واحدنا رفعها ان يلمز احد من المهاجرين او من مسلمه الفتح او من بعدهم من المؤمنين بما سلف في مكه من الشرك بالله رب العالمين فاحكم ايها السامع المنصف بيننا وبين هذا الرجل الذي يتاول فينا قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا وقد رفعت اليك الخصومه وجاء كل بحجته عسى أن يوفق لهما صاحب سنة وصاحب صناعة يحكم بالحق ويفصل النزاع فقد طال اعتراض هؤلاء الجهل وتمادوا في غيهم وضلالهم فالله المستعب ثم قال ومن ذلك الذي نحن بصدده حديث الأعمى الذي صححه تلمذي وغيره من حديث عثمان بن حنيف رضي الله عنه الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه وفيه النداء بغيبته وفيه النداء بغيبته ففتح الله له عينيه فجاء اليه كان لم يكن به باس وعلمه عثمان ابن حنيف رجلا في خلافه عثمان وكانت له حاجه فتيسرت حاجته فالكل من عند الله تعالى في الحقيقه وهو صلى الله عليه وسلم سبب يكرمه الله بذلك فما ذنب صاحب البرده رحمه الله في قوله يا اكرم الخلق اليس هو باكرم الخلق على الله ثم قال ورى الحاكم في إسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة هذا حديث مكذوب موضوع لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال الله تعالى يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه قال يا ربي لما خلقتني بيدك ونفقت فيي من روحك رفعت رأسي فإذا على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله اعرف ان ثم رجلا اسم محمد قال فعرفت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك وقال الله صدقت يا ادم انه الاحب الخلق الي ان سالتني بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك هذا حديث باطل ورواه الطبراني وزاد وهو اخر الانبياء من ذريته قال ومن ذلك قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام على قرات القضي على قراءه الجري وقد صح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه انه سال انه اذا سال عمه شيئا بحق جعفر اجابه بحق جعفر يعني بحق الارحام ثم اخذ يكرر ما تقدم من حديث السؤال بحق السائلين وحديث الغار وان ذات النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من العمل الصالح وقد اعطاه الله الشفاعات فهو حي في قبره صلى الله عليه وسلم وان سعيدا سمع الاذان والاقامه اياما الحره من القبر الشريف وانه يستغفر لامته وكل هذا قد تكرر كل هذا حتى اذا ذكر هذا تكرر ولكنه افلس وعاد الى تقليب ما في المكتل قيس كل هذا اجبنا عنه بحمد الله كل هذا اجبنا عنه بحمد الله ثم قال يعني عثمان فاين هذا من عباده غير الله تعالى من دونه جل وعلا والذي في الايه الكريمه التي استدل به هذا الرجل على تكفير هذه الامه سبحانك هذا مهتان عظيم اذ هو من القول على الله بلا علم وليس ما ذكرنا يعني ليس ما ذكره عن شان البرده ليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا اثباتا ولا نفيا كانه اراد ان يدافع عن التكفير فقط لا عن اثبات المسائل ولا عن نفيها يكذب فذلك امر اخر وانما هو نفي لتكفير هذا الرجل للامه علماءها بذلك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فلا بكتاب ربه في ذلك اهتدى ولا بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدى ولا بقول من بقول الرضا والشفاء من العلماء لا بصحابي مضى ولا بتابعي قفا قفا ولا عمم في قوله الشفاء من العلماء اهل المعرفه بالاقتداء ونحن بحمد الله ندين أراد نبي معتقده ندين بأنه واحد أحد فأرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا رب لنا سواه ولا نعبد الا اياه لا نعبد الا اياه مجرد لفظ كما عرفنا فيما يتعلق بالمسلمات مسلمات قلنا لا نعبد الا اياه اللفظ من حيث هو من المسلمات لكن الشأن في ماذا في فهم ذلك وفي العمل به اما اذا قال لا نعبد الا اياه وعبد غير الله اين ينفعه ولا نعبد الا الحي القيوم وهو على كل شيء قدير بيده ملكوت كل شيء واليه يرجع الامر كله له الخلق والامر ولكن لا نحاكم انفسنا على الله تعالى ورسوله وما فعله السلف او ردوه لا يكون كفرا جائزا او غير جائز عند بعضهم بل ولا فسقا وما فعله السلف او ردوه لا يكون كفرا كانه قد يفعل السلف ما هو كفر والجواب ان يقال قد تقدم الكلام على حديث الاعمى وتقدم تنبيه هذا المعترض على الفرق بين الاسباب وان منها ما شرع ومنها ما لم يشرع هذا على تسليم كوني سؤاله صلى الله عليه وسلم سببا يشبع لمن دعاه هاب ان هذا سبب لكنه سبب كوني ولا يستلزم المشروعيه مثل ماذا مثل السحر له تاثير له تاثير وهو سبب كوني باتفاق اهل السنه والجماعه هنا اذا لا يستخدم ذلك انه انه مشروع وقوله فما ذنب صاحب البرده قد تقدم الكلام في ذنبه وبيان الوجه في ذلك وان لم يفقه هذا المعترض وليس النزاع في كونه صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق وانما هو في دعاء غير الله للاستغاثه بسواه واما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بتوسل ادم بحق محمد فهو حديث موضوع مكذوب باتفاق اهل العلم بالحديث كما جزم به شيخ الاسلام في كتاب الاستغاثه بالرد على ابن البكري واهل العلم يفرقون بين ما رواه الطبراني وما رواه ائمه الحديث كالبخاري ومسلم واحمد واصحاب السنن والاربعه وموطا مالك وما رواه غيرهم من اهل المساند لا سيما الطبراني وامثاله من المكفرين لا يحتج بحديثهم ومن فرضوا به الا بعد النظر في سنده وكلام اهل الجرح والتعديل مجرد العزو لا تقوم به الحجه ومجرد العزو لا تقوم به حجه لكثره ما اجتمل عليهم من الموضوعات راه طبران لا يكفي ابدا من النظر فيه في السنن ليس كما تقول ماذا رواه البخاري وقد انكر الحفاظ الحكايه التي تنسب الى مالك رحمه الله مع الخليفه المنصور التي ذكر فيها كيف تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيله ابائك وجزم بان الحكايه موضوع ان مالك لم يقل هذا قطعا وقد تكلم عليه الحفاظ ابن عبد الهادي وغيره بكلام بديع وذكر انهم من روايه عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم الذي قال فيه مالك ابن انس رحمه الله اذهب الى عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم يحدثك عن ابيه عن نوح عليه السلام وقال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول رحمه الله سائل رجل عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم احدثك ابوك عن ابيه عن جده ان سفينه نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين قال نعم قال ابن خزيمه عبد الرحمن ابن زيد ليس ممن يحتج اهل العلم بحديثه وقال الحاكم روى عن ابيه احاديث موضوعه لا يخفى على من تاملها من اهل الصنعه ان الحمل فيه عليه وقال الحافظ ابو نعيم الاصفهاني حدث عنا به لا شيء يعني حديث لا شيء هواء وامس سؤال عبد الله بحق جعفر فليس فيه دلاله على محل النزاع وليس منه في شيء فان السؤال للحقوق الثابته حظ نحث على التزامها وليس من سؤال غير الله ودعائه فكما ان للسائلين على الله حقا يسال به كذلك للرحم حق على الاقارب يسالون به واين هذا من قول الناظم في بردته مالي من الوذ به سواك وما بعده وأما قوله فأين هذا من عبادة غير الله فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده عرفنا أنه أراد أن يلبس بأن هذا المراد به أن الشيخ رحمه تعالى كفر بالتوسل بديه توسل به الجاه وحرمة فلان فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده والتوسل بالأعمال الصالحة حتى يقال اين هذا من عباده غير الله وانما النزاع والكلام في دعاء غير الله من الاموات والغائبين ومن استبعد كونه عباده لغير الله وانكر ذلك فهو من اجهل الخلق بمسمى العباده بمسمى العباده في اشاره الى فساد التصورات وقال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخله سمى الدعاء عباده قال ادعوني ثم قال عن عبادته ومر حديث النعمان وقوله الدعاء هو العباده وحديث الدعاء مخ العباده والمعترض مخاتل يعني مخادع متلاعب بدين الله وسيجزيه الله على ذلك ما يستحقه وتقتضيه حكمه الرب في مجازاه امثاله وام قوله وليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا اثباتا ولا نفيا وانما ارادنا في التكفير فقط ليس اثباتا او نفيا للمساله ذاتها فهذا كذب يناقض ما قبله فإنه أثبت ما في أبيات البردة وقرره وساق ما يزعم أنه يشهد له صحيح أو لا هكذا أثبت أن ما جاء في البردة حق وأتى بالأدلة من الكتاب والسنة والحكايات الموضوعات فكيف يقول أنه ما أثبت وإنما أردت نفت التكفير فقط كذب وساق ما يزعم أنه يشهد له وأن الطلب من الأموات والغائبين بقصد الشفاعة جائز وارد ونفى ما استدل عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات الشفاعة أو غيرها وزعم أن من قال هذا من الشرك فقد كفر الأمة إذن ليس من الشرك أثبت أو لا أثبت أنه ليس من الشرك ونفع عنه وصف الشرك وزعم أن من قال هذا من الشرك فقد كفر الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس القائمين بدين الله واكثر من هذا النوع واسهب فيه كما مر وهنا يقول ليس ما ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا اثباتا ولا نفيا فالرجل لا يعقل ما يتكلم به وشيخنا لم يكفر الامه وعلماءها حتى صاحب البرده وانما تكلم فيما دل عليه كلامه اقتضاه نظمه وخطابهم وعلماء الامه ليسوا من هذا الضرب الغالين في الانبياء والصالحين وهذا الرجل ما عرف العلم ولا العلماء ما عرف العلم ولا العلماء ولا مسمى الامه ولا مسمى التوحيد ولا مسمى الشرك ولا التوسم كلها حدود تصورات فهو اجهل الخلق بحدود ما انزل الله على رسوله وهو حق الناس بما رمى به شيخنا من ترك الاهتداء والاقتداء وعدم القول بما ذهب اليه اهل الرضا واما قوله ونحن بحمد الله ندين بان الله واحد احد لا رب لنا سواه ولا نعبد الا اياه فيقال الخصومه منذ سنين بيننا وبينك فيما دلت عليه هذه الكلمه والنزاع في عباده الله وحده لا شريك له نحن نقول دعاء الانبياء والصالحين من الاموات والغائبين للشفاعه او غيرها شرك ظاهر ومستبين ونستدل على قولنا بما في كتاب الله من تحريم دعاء غيره وعباده سواه وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال السلف وأهل التأوين يعني أقوال أهل التأوين كما استدل بذلك سلافنا الصالح من علماء الأمة وأئمة الدين وأكابر المحدثين والمجتهدين وأنت أيها الرجل تزعم أن هذا جائز أو مستحب أن هذا جائز أو مستحب وتستدل بما مر من أدلة كام التي يالف من نظر فيه انك عن العلم والاصابه بمعذب وانك لم تتصور حقيقه الاسلام وما جاءت به الوصل الكرام حقيقه الاسلام واما قوله ولكن لا نحكم انفسنا على الله ورسوله فقد كذب في هذا بل حكم نفسه ورجع اليها وقاد النصوص الى رايه الضال وقوله الفاسد وقوله وما فعله سلف يعني الذي فعله السلف لا يكون كفرا جائزا او غير جائز عند بعضهم بل ولا فسقا فهذا الكلام كلام مجاهل لا يدري ما يقول فاي شيء فعله السلف او راوه جائزا كفر به شيخنا وما معنى هذه الكلمه وهذا الاسم عند الاطلاق يعني السلف ماذا تعني به هل يدخل فيه عباده القبور ام لا هو للجميع والجمله او لفرض منها واظنه يشير الى ان سؤال الله بجاه الانبياء والاولياء فعله بعض السلف سؤال بجاه الانبياء قد فعله بعض السلف فاطلق اسم السلف على فرد منهم وقد تقدم كلام على هذه المساله وان الذي يشير اليه هذا ما فعله احد قط وفي قوله او غير جائز عند بعضهم يريد انه لا يذم غير جائز عند بعض اذا مساله خلافيه واذا كان كذلك حينئذ لا انكاره فلا يكون مذموما يريد انه لا يذم وان لم يذمه بعضهم ومنع منه وهذه المساله الصواب فيها وفي غيرها رد مسائل النزاع الى الكتاب والسنه والحكم بموجب ذلك ولا يقال انما فعله السلف ولو غير جائز ليس بكفر ولا فسق هكذا لا يقال ما فعله السلف ولو غير جائز ليس بكفر ولا فسق فان هذا بكلام الغوغاء اشبه منهم بكلام العقلاء وقدامه ابن مضعون واصحابه رضي الله عنهم انكر عليهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من السلف وجزم بان استحلال الخمر بعد قيام الحجه على مستحله كفر صحيح او لا اذا لا يقال ما فعله السلف لا يكون كفرا لا قد يكون ماذا كفرا لكن بشرطه ووافقهم على ذلك قدامه ابن مضعون واصحابه وبادر الى التوبه هو واصحابهم رضي الله عنهم وهم من اكابر السلف لكيف يقال وما فعله السلف لا يكون كفرا بل ولا فسقا والمراد احاد السلف ليس عموم السلف انما قد يفعل بعض السلف ما هو بدعه وقد يفعل بعض السلف ما هو ما هو كفر هذا لا اشكال في ثابته ولو كان من الصحابه وفعل عثمان كذلك دخلوا في هذا النما اما السلف على جهه العموم فانا لا ينسب اليهم ذلك البت ثم قال رحمه الله فصل قال المعترض فقد روى البيهقي بسند جيد من طريق الاعمش عن ابي صالح عن مالك الدارمي رضي الله عنه المعروف بخازن عمر قال رضي الله عنه اصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه حكايات قال يا رسول الله اسق لنها تعالى لامتك فانهم هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ائتي عمر فقراه السلام اخبرهم انهم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس ليس ضد الحمق واتى الرجل عمر فاخبره فبكى عمر ثم قال يا ربي ما آلوا الا ما عدست عنه وراه سيف ابن عمر في فتوحهم وبين ان الرجل الذي راى المنام بلال ابن الحارث الصحابي الذي اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم المعاد القبلي فماذا يقول هذا يعني شيخ محمد ان يقول ان الصحابه رضي الله عنهم الذين منهم اهل الشجر كفروا انظر ترقى أولا ألزم بأبي بكر الآن عمم أم نقلة هذا الخبر من حفاظ هذه الأمة وسلا فيها الصالح فهو كفر بالتوسل به صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أنهم نادوا وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أبلغ من ذلك يعني إذا أنت كفرت بالتوسل فهذا أبلغ من باب أولى أن تكفر به قال فهو أي شيخ محمد كفر بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب لا إشكالها في كم مرة وهذا الذي في الحكاية المذكورة فيه أنهم نادوا وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء أبلغوا من ذلك وفيهم الفاروق عمر رضي الله تعالى والجواب أن يقال هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل شرعي وعلى يجب المصير اليه عند اهل العلم والايمان فقد ذكر العلماء الادله الشرعيه وحصروها وليس احد منهم استدل على الاحكام برؤيا احاد الامه رؤيا لا سيما اذا تجردت عما يعضدها من الكتاب والسنه او الاجماع او القياس وهذا الرجل الذي راها ابهمه من روى هذه الواقعه ولم يعينه الا سيف ابن عمر على ما زعمه هذا الرجل فقد تقدم الكلام في سيف وأنه ضعيف لا يحتج به ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على السحسان فعل من اشتكى إليه القهطة لا تدل على السحسان بل لا تدل على أن من رأاه يكون مسلما أو أن يكون صالحا قد يراه الكافل ويراه الفاسع لا تدل على الصلاح قال وهو صلى الله عليه وسلم لم يقل إني شفعت لهم في السقية لم يقل ذلك أو طلبتها من الله لهم أو أجبت هذا المشتكي وإنما أخبر أنهم يسقون فقط أنهم يسقون وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل ولا الرضا به ولا عن فعله إذن هذه القصة وهذه الرؤية لا تدل على أن ما فعله هذا السائل قد فعل ما هو مرضيا عند النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أخبر أنهم يسقون وهو في حياته صلى الله عليه وسلم ربما أعطى الرجل المسألة فيخرج بها يتأبطها نارا وقد يجري لمن يدعو الصالحين المسألة ومن هو دون الانبياء كثير من هذا النوع كثير من هذا النوع كما ذكره شيخ الاسلام وغيره ولكنهم قرروا ان هذا لا يدل على الاباحه لا يدل على على الاباحه ولا على الاجابه بهذا السبب ان سلمنا انه سبب والا في العصر قلنا ماذا ليس بسبب لا شرعي ولا كوني بل وقد لا يشعر المسؤول بشيء من ذلك الميت فاذا كان هذا يقع والمسؤول لا شعور لديه ولا قدره على الاستجابه فاحتجاج به خروج عن الحجج الشرعيه التي يرجع اليه اهل العلم والايمان ورؤيه النبي صلى الله عليه وسلم وخطابهم بمثل هذا لا يدل على حسن حال الراي وتصويب فعله هذه قاعده هنا في باب الرؤى اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ماذا على انه قد استحسن فعله او انه قد رضي عنه لا وقد يراه بعض الفساق والكفار ورؤيته نذاره للمجرمين يعني اذا راه الفاسق راى النبي صلى الله عليه وسلم حين يد فيه ماذا في نذاره وبشاره او بشاره للمؤمنين وكون عمر بكى ولم يمكن هذه الرؤيه فليس هذا من الادله على انه يشتكى الى رسوله ولم يقل الراي لعمر اني ذهبت واشتكيت القحط الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقله احد يعني ما بين لعمر رضي الله تعالى ماذا ما حصل عند القبر والنصارى والكفار يتوجهون الى من عبدوه مع الله ويسالونه المطالب وكشف الشدائد ومع ذلك قد تحصل اجابتهم لمن الله في ذلك من الحكم ومر معنا مطولا من كلام التمير رحمه الله تعالى ارجع الى الاقتضاب وقد قال تعالى كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب هؤلاء وهؤلاء المؤمنين والكفار وقد استجيب لبلعام ابن باوره في قوم موسى والحجه الصريحه الواضحه يعني في هذا المقام ما فعله عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه واقره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعوا عليه كما في الصحيحين وغيرهما ان عمر استسقى بالعباس ابن عبد المطلب وقال اللهم ان كنا اذا اجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا واننا نستسقي بعم نبيك فاسقنا قم يا عباس فادعوا الله فدع العباس فسقوا هذا هو الحجة هذا هو الحجة إجماعوا الصحابة رضي الله تعانى عنهم هذا قد أجمع عليه الصحابة وأقروه ولم يقل أحد منهم استسق برسول الله أو ليس لك العدول عنه بل هم أفقه من ذلك وأعلموا بدين الله ثم لو كان حقا كيف يتركه الجم الغفير ويعدلون عنه مع أنه هدى وصواب وهذا لا يكاد يقع ممن هو دونهم رضي الله عنه فكيف بهم رضي الله عنهم ومن ترك هذه النصوص يعني هذا النص الواضح البين كون عمر يعدل على القبر فلا يسال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسال العباس هذا اجماعنا ولا اجماع كيف تترك هذا النص وتاتي هذه الحكايات والمنامات قال ومن ترك هذه النصوص الواضحات الصريحه وعدل عنها الى رؤيا مناميه وحكايات عن من لا يحتج به في المسائل الإيمانية فهو ممن وصف الله تعالى بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه تبعون ما تشابه منه فيدخل ماذا حكايات والمنامات لأنها قضايا أعيان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله تعالى في الكلام على رد شبه النصارى وما يحتجون به على باطلهم أسباب الضلال التي عرض لهؤلاء وأشباههم ثلاثة أمور إما نصوص متشابهة مجملة لم يفهموها ولم يفقهوا ما دلت عليه هذا كلام جميل التمير رحمه تعالى وما دلت عليه ويحتجون بها ويوردونها من غير فهم لمعنىها ولا معرفة لما دلت عليه أو مدلت أمور مكذوبه مردوده من الموضوعات التي لا يحتج بها ويرجع اليها في امر دينه ويرجع اليها في امر دينه الا الجهال لم يعرفوا ما جاءت به الرسل من الدين والشرائع والثالث احتجاجهم بخوارق العاده وما يجريه الله لاصحاب الخوارق او على ايديهم كمخاطبه الشياطين من الاصنام او القبور او غيرهما مما عبد مع الله وقد يتراءى الشيطان لبعضهم في صوره من يعتقد فيه او يعتقد فيه يعتقد يعتقن او ينتسب الى رجل صالح ويتسمى باسمه يعني الشيطان يتظاهر بماذا بصوره رجل صالح وانا فلان يكذب كالخضر عبد القادر وقد تخاطب هؤلاء الشياطين ومن استغاث بغير الله او دعاهم وينسب ذلك الى هذا المدعو او المستغاث به ويقول احدهم رايت فلانا وخاطبني فلان او نحو هذا قرر هذا المعنى في رده على النصارى وفي غيره كثيرا ما يذكره رحمه الله تعالى ولخصناه هنا لينتفع به من وقف عليه اذا عرفت هذا عرفت بطلان قول المعترض فماذا يقول هذا الرجل فيقول الصحابه رضي الله عنهم كفروا فان شيخنا رحمه الله اسعد بحب الصحابه ومتابعتهم من هذا المعترض الضال وقوله هذا فيه انهم نادوا وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء قد تقدم انه نقله عن واحد نقلو عن عن واحد هنا نسبوا الى ماذا الى الجميع قال الصحابه وهذا في انهم نادوا وطلبوا يعني الصحابه عمما قد تقدم انه نقله عن واحدا وهنا اضافه الى الصحابه كله وفيهم عمر فما اقبح الكذب لا سيما على الله وعلى رسوله وعلى اصحاب رسوله كما فعل هذا الضال فاصل قال المعترض وفي كلام محيي الدين ابي زكريا اراد ان ياتي لقصه العتبي وفي كلام محيي الدين أبي زكريا يحيى النووي الشافعي المشهور بالعلم والحفظ والإتقان أراد أن يبيه ماذا أنه لابد من قبول قوله قال بعد أن ذكر صفة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة السلام عليه وعلى صاحبيه والانحراف عن استدبال واستقبال القبلة بالدعاء قال ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه ومن احسن ما يقول ما حكاه اصحابنا عن العتبي مستحسنين له وذكر قصه العتبي وهو تابعين جليل فقال حكى العتبي انه قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء عربي فقال السلام عليك يا رسول الله يا صفوه خلق الله انت الذي انزل عليك انزله اضيف ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله والسافر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وها أنا قد أتيتك أستغفر من ذنبي اشفع لي إلى ربي ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم أنت الفداء لقبل أن تساكنه هذا فيه تحريف أنت الفداء ليس أنت نفس الفداء ليس أنت هو حرف أنت الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم انت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط اذا ما زلت القدم انت البشير النذير المستضع به وشافع الخلق اذ يغشاهم الندم تخصهم بنعيم لا نفاد له والحور في جنه الماوى لهم خدم تعطى الوسيله يوم العرض مغتبطا عند المهيمن او مغتبطا عند المهيمن لما تحشر الامم والحوض قد خصك الله الكريم به يوما عليه جميع الخلق تزدحم تسقي لمن شئت يا خير الانام وكم قوما لعظم الشقاء والبعد قد حرم صلى عليك اله العرش ما طلعت شمس النهار فغشت هندسل ظلم هندس هندس كسرتين هذا شده او الليل المظلم شده الظلم قال العتبي رحمه الله ثم انصرف الاعرابي بعد ذلك فغلبني النوم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عتبي أدرك الأعراب وبشره أن الله قد غفر لهم صارت هذه الدليل في صحة ذلك ثم ذكر المعترق أن موفق الدين ابن قدامة وابن أبي عمر وصاحب المستوعب وغيرهم من الأصحاب ذكر ذلك ذكر بعض المتأخرين حتى ابن كثير رحمه وتعالى ذكر وسكت عنها ذكر فيه بالتفسير ولذلك قال الشيخ محمد براهيم رحمه وتعالى في فتاويه الجزء الاول صفحه 116 نعرف ان ممن ذكرها الموفق بالمغني وابن كثير في التفسير ولا ردها ولا ولا رد ذكرها كذا قال وممكن الادخال يعني ممكن انها زيدت في النسخه ولا يستنكر ذكرها لانها شيء مشهور ولا يستنكر ذكر المشهور او يكون عدم ردها ذهول منه بكثير رحمة الله يعني بيّن أنه سيردها ولم يرد على كل الحج في ماذا؟ في الدليل الشرعي قال ونقل هذه القصة راضين بها هذا لا يدل ذكر الشيء المشهور في الكتب لا يدل على أنه قد رضي المصنف عن ذلك نعم الأولى بل الواجب عدم ذكرها لا سيما إذا كان فيه شيء من الشركيات الواجب أن لا تذكر لكن لو ذكرت لا يدل على أنه قد رضي ذلك وهي مما استفاض عنه عند الامه حتى لا تحتاج لسند كذب قال ثم ادعى صحتها من عدمها وانها منام ولكن الشأن في رضا نقلتها وهم حمله الشريعه المطهره نقلتها ثم كرر هذا يانه المتقدم في ذم وطن الشيخ رجع الى المساله السابقه وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع له وان الشيخ لم يظهر الدين بل كفر العلماء الامنه والامه التي اخبر الله تعالى انها خير امه اخرجت للناس واعاد ما تقدم بعباره وهي تركيب ساقط كانه وقع على دليل يجب المصير اليه في تجويز دعاء الاموات وتغطيه من منع ولا يخفى انه حرف البيت الثاني تحريفا بشعا انت جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فداء للقبر فداء للقبر في قولي انت الفداء جعل النبي صلى الله عليه وسلم فداء للقبر قال جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم في داء القبر بابي هو وامي ولم يشعر بما في كلامه من التحريف ورسم هذا التحريف بقلمه كتبه وكتبه بيده وصوابه نفس الفداء والجواب ان يقال هذه القصه ذكرها طائفه من متاخري الفقهاء من متاخري الفقهاء ولم يذكرها غيرهم ممن يعتد به ويقتدى به كالائمه المتبوعين واكهاب الاصحابه واهل الوجوه في مذاهبهم كاشهب وابن قاسم وسحنون وابن وهب عبد الملك وابنه والقاضي اسماعيل من المالكيه والا من الشافعيه كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم ومن بعدهم كابن خزيمه وابن الصريج وامثاله ونظرائهم من اهل الوجوه وكابي يوسف من اصحاب ابي حنيفه ومحمد ابن الحسن اللؤلئي وزفر ابن الحذين ومن بعدهم كالطحاوي حامل اللواء المذهب وكذلك اصحاب احمد واصحابه الوجوه في مذهبه لم يذكرها احد منهم كعبد الله والصالح والخلال الاثر وابي بكر بن عبد العزيز والمرودي وابي الخطابه من بعدهم كابن عقيل وابن بطه وبعض من ذكر هذه الحكايه يرويها بلا اسناد وبعضهم عن محمد ابن حرب الهلالي وبعض من يرويها عن محمد ابن حرب عن ابي الحسن الزعفراني عن الاعرابي وقد ذكرها البيهقي باسناد مظلم عن محمد ابن الروح ابن يزيد البصري قال حدثني ابو حرب الهلالي قال حجه عربي فذكر نحو ما تقدم ووضع لها بعض الكذابين اسنادا الى علي بن ابي طالب كما روى ابو الحسن علي بن ابراهيم ابن عبد الله بن عبد الرحمن الكرخي عن علي بن محمد ابن علي قال حدثنا احمد ابن محمد ابن الهيثم الطائي قال حدثنا ابي عن ابيه سلامه ابن كهيل عن ابي صادق عن علي بن ابي طالب فذكر نحو ما تقدم اسناد مظلم قال الحافظ ابن عبد الهادي هذا الخبر منكر الموضوع كذب لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المصير اليه واسناده ظلمات بعضها فوق بعض والهيثم جد احمد ابن محمد ابن الهيثم اظنه ابن عدي الطائي فايك هو فهو كذاب متروك والا فمجهول والا بالواو والا فمجهول قال عباس الدوري سمعت يحيى ابن معين يقول الهيثم ابن عدي كوفي ليس بثقه ليس بثقه فاي كان يكذب كان يكذب قال العجلي وابو داود كذاب من قال ابو حاتم الرازي والنسائي والدولابي والازدي ما يترك الحديث من قال ابن المديني ساقط قد كشف قناعه وقال ابو زرعه ليس بشيء وقال ابن عدي ما اقل ما له من السند ما اقل ما له من السند وانما هو صاحب اخبار واسماد ونسب واشعار وقال الحاكم ابو عبد الله الهيثم بن عدي الطائي في علمه ومحله حدث عن جماعه من الثقات واحاديث منكره احاديث على بدون واو احاديث منكره وقال العباس بن محمد سمعت بعض اصحابنا يقول قالت جارية الهيثم كان مولايا يقوم عامة الليل يصلي فاذا اصبح جلس يكذب والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد والاله وصحبه اجمعين